منهد للمدعو أيها الأخوة دائما أقول أن الفرق بين دعوتنا ودعوة غيرنا أن دعوتنا معصومة معصومة بالوحي هذه الدعوة السلفية دعوة معصومة لماذا؟ لأنه لم يكن لها منظر وضع لها أصولا وضوابط وكثيرا ما أشير لأنه يستفزني عنوان كتاب اسمه فهم الإسلام في ضوء الأصول العشرين للإمام حسن البن أنه يفهم الإسلام في ضوء الأصول العشرين هذا هو الغلط المفروض فهم الأصول العشرين في ضوء أنتم معايا ولا مبلي ها مش باي ده عنوان كتاب كتاب اسمه فهم الإسلام في ضوء الأصول العشرين للإمام حسن بن لما حسن بن حط عشرين اصل من الأصول ليفهم الإسلام صح كده جاي واحد بقى عايز يفهم الإسلام في ضوء الأصول العشرين الغلط ده ده الغلط المفروض نفهم الأصول العشرين فين في ضوء الإسلام هو ده بقى الخلاف بين الدعوة السلفية وغيرها كان ده لو وضع اصول دعوة التبليغ عمر عبد الرحمن وضع أصول دعوة الجماعه الإسلامية مش عارف مين وضع أصول دعوة الجهاد مش عارف مين وضع أصول دعوة التكفير أو اللي هم اسمهم جماعة المسلمين التكفير والهجرة وغيرهم شكري مصطفى كل واحد وضع أصول لدعوة لما نيجي لأصول الدعوة السلفية نقول ايه توحيد اتباع تزكين حاجش حط أصول ايه الموضوع؟ أركان الإسلام بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله ادي التوحيد وان محمد رسول الله ده الاتباع والصلاه والصيام والزكاه والحج تذكير ما حدش وضع اصول بقى لا ابن تيميه ولا ابن عبد الوهاب ولا ابن اسماعيل ولا غيره فيش حد خالص وضع اصول اصولنا هي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده ما فيش تعب في وضع المنهج لما جي أضع منهج للناس للدعوة إلى الله ما فيش تعب في وضع المنهج المنهج سوره العصر قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا أدي العلم وعملوا الصالحات أدي العبادة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أدي الدعوة هذا هو المنهج أن تسير العلم في خط جنبه العبادة في خط موازلي لا يتخلف عنه والدعوة إلى الله في خط ثالث لا يتخلف عنهما فالخطوط الثلاثه متوازية تسير في اتجاه واحد وفي مجرى واحد وفي من